فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سوره سوره الكوثر في ketika suwar makkiyah ketika suwar zillushka makkah na min maqasid yahi surah malango ketika هي سوره او مدعومني ان كما من الله اي سوره هي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير اين ما لغه الله سبحانه وتعالى يومب بشاره متم محمد صلى الله عليه وسلم ivambashiria khair nyingi yaja بالخير الكثير khair nyingi itakuja wewe subiri tu yani eh subra lakini tayari afatiba bishara kuna khairi kubwa nyingi nyingi zaja lengo la pili wahsihhi ala shukrihi vile vile sura inhimizo kwa mtumz sana maadamu لنسمحكوا نشكورو نشكورو كذا خير دوك اسما وحثه او وحثه وحثه على شكره نذي لذي لذي الله سبحانه وتعالى هو محيمزت متميعه كمشكورو بسبب يا هذو نعام نا هذو خير كمشكورو كيف كيف بعبادته وكومعبود الله سبحانه وتعالى نا هي الشكر الحقيقي شكرك حقيقا ني شكر ya vitendo ni mtu kushukuru neema za Allah kwa vitendo vyake simdomo peke yake wa tatmim ni'amih na akamkamilishia hii neema au hizi khairi Allah akamkamilishia mtume wake neema hii kivipi biqati dabri aduwwi kwa kumvunja adui yake eh ndo akamwambia inna shani aswa alabsa haitimii kwa mtu mpaka kama kuna watu wanaifuta le neema pia na wavundiki ndo neema hutimia sasa ilipokuwa mtume alayhisallatu wasallam amepewa kama hizi ya ya ya kuna watu tatakuwa kuna watu tatakuwa na kuna watu na sallallahu yumkifia yumkifia na kumwambia eh inna sha'naka wa ladda kwamba yeye atawavunda na atawashinda maadui kwa hii ndo ukamilifu wa neema neema haithimi mpaka yule naye ibaki kwake hadha hio ni minkaal enaaami nnbi sallallahu hayo malengo ya sura kwa hii sura yote haina mambo mengi hii sura isipokuwa kuleta bishara njema kwa mtume alayhi salatu wasalam na kwa wale waumini walioamini wazi tofauti nao makasidi sahihi sura ni katika ahadiith zilizokuja kabla ya kushuka hii sura an Anas ibn Malik radhiallahu anhu قال Anas radhiallahu بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوما أو وقت مmoja alipokuwa mbele yetu yani wamekaa صلى الله عليه وسلم dha يوم siku بين baina adhhurina yuko mbele yetu yani mtume saana sa tumulia hili kitukio sema siku moja tumekaa sisi mbele ya mtume alayhi salatu wasalam اذ اغفي اغفاءه مرت غفله اذ هباني فجائيه فجائيه يعني غفله غفله إذ ها اذ اغفي اغفاءه اكذيرائي اكпотеزه فهم ده في الغالب اكتاكوكوكيا وحي متونس والسلامه وكيدوغو كوسا وحي ها yake na akili yake kwa yale atawa anekati kana watu wao akamuona akajua to hapo sasa ionzalaale kuna kitu cha shaka kuna wahii washuka akaziraiki kidogo ثم rafa ra'sahu ishaani akazunduka kainua kichwa chake yake akitabasamu na kucheka hii ndo hali aliyamkanaayo baada ile ifa masahabaka shenga twaban sualino tarajika watauliza sio faqulna tukasema ana sasema tukasema ma adhaka ta ya rasul allah jambo gani ndo limekuchekesha hivyo mbona tukuo na furaha na raha na nne hiyo jambo gani au umeambiwa nini mpaka uka na namna hiyo qala sunna sallama akasema انزلت علي انفا سوره انزلت علي انفا سورهن imeteremshwa kwangu kitambo tu kidogo sura moja sasa hivi imeteremshwa sura faqara akasoma bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka alkausar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa alabtar rawahu muslim kioyindo riwaya ile kuja kukaribisha hii sura hii sura ile kuja na bishara kama Anas anavyosimulia eh kuja na bishara ndo mtu mnae na yakatabasamu na mtu akibashiriwa khairi ufurai ikaonekana furaha ndo na yeye alipobashiriwa hizi khairi akafurahi mpaka furaha yake ikaonekanwa akaulizwa na akaelezea sababu hiyo katika sura za qur'ani na ni sura ndogo kiaya katika sura ndogo katika sura za qur'ani ni hi moja katika katika hii sura pia hiyo eh lakini memeba maani azima maani azima jida nabi shara kubwa qala shaykh alislam rahimallah fi al fatawa shaykh alislam bin taimiyah rahimahus sama ني حكوف الهي يعني سوره كبوه ما أجلها من سوره ني سوره كبوه يعني تعجب تعجب ما تعجبيه واغذر فوايدها نافايده ذي سوره نيي نينغي يعني نافايده نينغي سانا ايذو نافوايد كثيره اللي بيباي سوره بي على اختصارها فموجن وفوبي واكي eh pamoja na ufupi wake Sheikh sallallahu alaihi wasallam anasema lakini ma ajalla wa ma akthara ha fawaid sura fupi lakini ni katika sura zileo beba fawaida gazira kubwa au nyingi sana ma ikhtisariha pamoja لكن kwamba ni fupi kwa hivyo لاين دي وانا بقول ان كلام الله يتفاضل على بعض زبطنا كي وبوره هي, وشنده هي, وشنده هي, وشنده هي آيات آيات الله يتفاضل بعضها بعض واضح واضح الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بالجمع والأسلوب يا نين يا جاب إنّا سيس حقيقة سيس ناسمني الله ده انا لكن هنا أسلوب تعظيم أسلوب التعظيم والتشريف إذا تكلم المفرد بأسلوب الجمع شي يعني يعني تفخيم وتعظيم كأنه lo yanaizungumza kiloga kusema sisi na ni na ni wahed na عند العرب maarufa najulikana na na yeye ana haki kusema hivi walalaumiki يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اعطيناك غير ند مخاطبه اذا تمكوا ايه متوم عليه الصلاه والسلام حميوه تمكوا نيني الكوثر هilo ndo kitu ilichopewa mtume alayhi wasallam ndo maana akatabasam akafurai nini maana al-Kauthar nini maana الكوثر الكوثر يكون له معنىين في الشريعة كوثر له معنيان في الشرع معنى اولا يا كوثر معنى اولا يا كوثر لنهر في الجنه لنهر في الجنه ان معنى اولا يا كوثر نذكره احاديث كذا ushibitisha kwamba kaudhar ni nahr nta soma e ndo maana ya kwanza nini alkaufa ni mtu mtu uko peponi mtu wenyewe uko wapi peponi na hu mtu unatembea min aala ila asfa natokea juu naye yani kutoka arshi يعني معنا quando al-kauthar kashariyan nahrun fil janna ala fa tataji hadith al-tawna ali usifu vipi mtoo maana ya pili al-kauthar maana ya pili al-kauthar li hawdh an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaitwa Kauthar lidhalik iko na tafsiri nyingine lakini hakuna tofauti nayo iliyotajia hiyo tafsiri tatu nimekusanya zote من الخير minabasa al kauthar al khairu al kathir yani min al khair hiyo mito hiyo yani hii ni una na kauthar ambao kwamba ni nje yani ni haufu wa ghairu wazi hizo ndo maana mbili sahihi muhimu za kushika بعد tayib qala bushir baada ya tafsir ibn abbas na ibn abbas amesema al kauthar ni ابو بشره كما ولزا سعيد, جبير. سيما قلتو قلتو جبير. سعيد جبير. بن جبير قالت قلت لسعيد بن جبير نلمولزا سعيد بن جبير نمmoja katika wanafunzo wakubwa wa Abdullah bin Abbas aliuliza na Abu Bishr amwambia inna nasan hakika kuna watu yazumuna annahu nahrun fil janna kuna watu wanasema kwamba kauthar ni mto peponi vipi sasa mambo ya Sheikh Waqo bin Abdassa anasema ni khair كثير. Sasa hapa umetachizika namna gani hii tafsiri? Maana nimeosikia wengine na tafsiri al-Kauthar wanasema kwamba ni قال سعيد سعيد من جميره كمجيب ابو بشير رحمه الله. Akamwambia an-nahru alladhi fil jannah huwa mtu ambao kwamba uko peponi min al الذي اعطاه الله اياه kwamba uko namtume mwayele bainisha kwenye hadithi skiliz an Anas radiyallahu anhu قال inna a'tainaka alkausar qala kwamba nabii sallallahu alayhi wasallam qala li ashabih aliwaambia masahaba zake tume alayhi salatu wassalam aliwaambia masahaba zake atadruna mal kausar Atadruna mal kauthar? Ninyi mwajua kauthar ni nini? Qalu masahaba akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah mtume wake ndo anaojua zaidi sisi hatujui. Qala mtume akamwambia nahrun ni rabbi ameniahidi mwala wangu atanipa mtu peponi. Wote tepwe yeye. wa'adanihi rabbi azza wa jalla fil janna mto wenyete nako ndani afeb alayhi khairun kathir omto mebeba kheri nyingi ndo tafsira binabasa eh alkhair kathir kwa hivyo mto mnyesha benish ni mto uliyebeba kheri nyingi taridu alayhi ummati yawm alqiyama watakuja kunihubirika umma wangu siku nibirika ya maji adadun nujum zombo zake za kunwea vikombe vya kunwea maji wenye hao haubadadun nujum ni nyingi sana kama idadi ya nyota nyota kidogo nyingi nani anabijeje hakuna nyingi hivi ni kinaya kinaya zombo zingi hakuna kungojana leo kimaliza kunwa ati ndo kila mtu chombo chake bila kungojana kwa wakati mmoja kisha mtume sasa alinasema fayukhtalajul abdu minhum kuna mara watu atakakunwa kuna mmoja atatolewa amefika kwenye haudhi atakakunwa tavutwa atolewe asinwe atashika tolewe asinwe kwenye lemani fa aqul mtume sasa aliona yani mbona huyu atolewa arudishe wenzake wano fa aqul nitasema kumtetea min ummati hii yangu na watakaykuja hapa kunasema wangu. na hu namjua katika wangu mbona atolewa asinwe kuna nini kama kutaka kujua na kumtetea right. fa yaiqul malaika tamjiba mwambie ma tadri ma ahadathat ba'daka wewe hujui huyo amezosha nini baada ya kufa leo umewatia hawa dini swafi. leo alipokufa hawa amezosha hili wakazusha hili wakazusha hili wakazusha hili wenyeneze uzushi kwa hivyo madamu huyu baada ya kufa alizusha kwa hivyo haina haja tuseme ni umma wako huyo husi katika umma wako maana hakutosheka na alomwachia eh sio amezusha yake inadhania kando hata kama ni katika zama za umma wako lakini hatumweki kwenye umra atanyimwa kunywa watu wanakiu kiu kweli kweli يوم الماشر si mchezo kiu sawa sawa najua namna ile ninavojua alafu wendo هنا wale mbaya mbona khatari ya muhdathat na bid'ah ende khatari yake hii ndio khatari yake na uzushi hapa ni am sawa sawa ni bid'ah kubwa ya kumtoa kwenye mtuislam au bid'ah ndogo naa kila ma ahdfs thamina bid'ah sghra au bid'ah kubra yadhul fi umum alhadith aina haja kuleka tafsili nyingi wae <gwevo> wamtu waka tayari ajiambie na nafsi yake niko tayari mimi siku ya kiu kama hiyo kunyimwa kunwa haudhi mtumisa sallam kama tayari haya fuate uzushi chorea lakini atak haqi ataka kunwa kwenye haudhi mtumi atosheke na yale mtume tu hayo ndio atosheke nayo wa eh? rawa muslim hadithi na muslim so sasa hapa tumepata maana mbili pia ya ni nahr كشانيه هاو معناه بي الكاثر زيها واضر وارض كما تقولوا سماه نهر كشان لو معنى ان كسمه الحوض له معنيان معناه الاول ان مته نهر في الجنه معناه الثاني ان هاو مباكم هاوضايتكون داخل ابيب تكون وافي انجه لذلك الداوود في شرح البخاري حجر نقل كلامه استشكل بعض العلماء يتكواجه كوثر مره يكون ndani مره يكون انجه بون عليه رواه roya nyingine zinasema kaoufar ni howmi ninje sasa kuna nini kaoufar ngapi eh wa vingi roya lakini hakuna utata hakuna utata asema al-qurtubi rahimahullah al-qurtubi yasema lahu sallallahu alayhi wasallam hawdan hawdan ntumi alayhi salatu wassalam ana hawd mbili hawd mbili احدهما في الموقف قبل الصراط ينده حوض يا كwanza يعني بعدت المحشر na kabla sirat hapo kutakuwa kiu kuna haum ina maana hii iko wapi nje في الجنه na haudi na hiyo ndo kaudhar zote eh kwa kaudhar pia dikum aina mbili kuna naharum fil janna ni kaudhar na ile haudhi inji ni kaudhar hiyo ndo maana wakilahuma asema al-qurtubi na bili ni haudhi leo injia ile ambayo kwamba watu atakwenda kuno kabla ya kuingia peponi eh zote mbili ni haw wal kautharu fi kalamihim mwisho akasema na kauthara katika maneno ya arabu al khairu al kathir ni khair nyingi sawa kwa sababu shaila maana kauthara eh tai kauthara ni mto akasema haina haja kusema tunaishikani hivi ni kwamba ile haudhi iliyo ko ndani au ile nahru iliyo ko ndani yale yale maji yake ndio yanojaza ile haudhi ya injefe wabihada sema tajtami يكثيرريكا لذلك في روايه ابي ذر الغفاري 80 يشخب من مذاب الجنة أو يصب من مذاب الجنه هي حوض ليونجه نماء يليثيريكا kutoka kwenye حوض ليوندان يله متهنا ميزاب النين اسمعني الميزاب القناه أو الامبوب القناه تارو نوتيموليوا او ني الامبوب مفريج alati fi sath albayt yasilu minhu almaa yelema na mizara sihitakopo mwekinyesha kwenye sakafu uchongwa kama mtaro timliwa ile maji tirikia eh yaitwa mizara yaitwa nini ni sasa ile kauthara kule peponi iko na mizabu angusha maji, anguka ale maji yake anguka ile maji hujampa kande akatuama kwenye havu ya mtume swalla allah kwera yaka sema haudi hiyo moja tu ni maji tu yake kwa kule ndani ni kauthara kiwa ni hau وهذا غير واضح وهذا اقرب انه هي قسمان ذي كوبين من قسمه, قسمة اصطلاحي تو تصلاح واذا كويتا بينه صح لان نقول ndani iko ndani iko kila بنحاجه arasema mal mani ayakuna huwa wahed توني مساله اصطلاحيه هपिंगو هي ولا هपिंगو تويلي وكوزا قبلهه وسببه اوكي انغalia kila kitu kivyake utasema wallahi mairwa tujuwa yule anasema moja amaanisha nini awali yake ni kwamba yale maji na yale latirika huko na yule anasema mbili ameangalia qisma dhati aistalaha kwamba huko ndani kuna wewe na huko ndani kuna yapili wallahi kwa hiyo ndio maana haum na حديث يا انس عند البخاري في صحيح قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الفقند ميراج متوم صلى قال اكسمت اتيت nikapita ala nahrin nikapisha mtu eh yani aliingiza peponi akapisha mtu akaonesha eh kingo zake mtoa na kingo huko hukun. kwenye hafata. kuna lu'lu ma ndo ma tena ni zikach, kuna mvungu zai dakasa manilulu ambao ni mujawaf yani kati kuna mvungu uremo eh faa hiyo ndo ubabu wa haw au hiyo mtu kauthar faqultu nikamwambia jibril mahadha nini hiyi jibril qala kisha akalila nabi na mimi pia wa inni la arju mimi nyingi ya ndani na na watu pia ni wengi kuliko watu wale wengine illa yake huyo kwenye muhammad, muhammad wazushi kisha mtasa mimi ni umma tu Muhammad عليه wamzushia rongo mtume alayhi salaam na wasemwa mtume alikuja kuleta dini hii na hii na hii na sio ila ni hustahiki kuwa kwa nyumba yake ndo maana akaondoshwa kwenye haudhasina hizo zote ni riwaya bali hizi riwaya ulama wamesema wamezikusanya kwenye risala imefika haddath tawatur ni mutawatir jidan hiyo riwaya ya Anas sawa na لما يسمى مبتدع ضال مبتدع ضال مضل لذلك عبيد الله بن زياد ابو برزه البونجيه عبيد الله بن زياد يلي يكونني والي اليكونني والي اكون وياك امييكه ولايه اظن أن أبو الملك من مروان اليكو والي وك ابو برزه الاسلم صحابي رضي الله عنه اكون وياك akafanya shere kamaambia stiza bidin waliyaba billah bal minhum man qala anna hadha zindiq sallallahu salama wa alafi liao huwa aladhi tasadda al-rafidh eh kinyele masalaya al-husayn radiyallahu anhu الاوامر اللي هي عبد الله بن زياد الخبيث هو بانا ابو برده الفونجيا قام فني استيزاء من النبيتي من حوض حوضي زين ايه قام قال ان محمدييكم ايه يا لا تسواك ان محمدييكم الله سلامه عليه شوف البدع يمكن فيكيه انت مفكيه مفكي ايه هزيمه موي yani mtume wenu yani yesu atoka duniani mwenyewe amekiri kwamba astahiki kuondoshwa kwenye hawa ikiwani muhamad wenu na haudi basi si yako yao alah mubarakakaskirira radiyallahu akaugopea akijakamshitaki kwa wali wake amuondoshe yani hakipa eh akasemba ah خلاص tarajat si semitei na hizo ma eh? taraja usinde ukasema yani nikaondoshwa kwenye wilaya. akamwangalia akamwambia naani mubaraadha mshakamwambia ana seme nata rasul يقول ثم ساق حادث الحوض kisha mshaka sema fala saqahu allah الذي ankara eh aladhi ankara yala takupinga hawdi mtusallana mina muapiza mungu ajalie asinwe ye hupinga mwana kutokunwa naye wazi kwepo na ifinga hawdi mubtadi'a bila shaka waza mpinga katika vitu السنه طيب حديثي ambao kwamba ya pili nitataja takomea hapo hadithi ya pili pia vile ni hadithi ya Anas radhiyallahu an an rasul sallam suil timalulizo mal kauthar al kauthar فقال akasama dha kanahrun kauthar nimto اعطانيه الله في الجنه الله منipa mimi peponi ashaddu bayadan min من laban mto wenyewe sifa zake ni hie ashaddu bayadan min al-laban mao pe sana mubalagha kwenye paka kushinda maziwa wa ahla min al-asali na maji ukinwa nazuri sana وَنَادِجَ اعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ أعناقها كأعناق الجزر شينغو زاو kama ngamia nilivo kubwa watakuwa الله نعم ذاك عندما نعم ذا peponi طيب كيشa akasema قال عمر عمر رضي الله عنه وقال وصفيه صفات zile عمر akasema إن هذه لناعمة basi hayo maliwa sifa sifa zake ni hivyo eh au hao ndege kwamba sifa zao ni hivyo asema umar lanaima yani ne'ma sana eh ikiwa sifa zao ni hiyo hao ndege hayo maji pia inaonekana ni ya tamu sana naima naim laini tamu النعومه سهاليا سهلا مع النعومه سيكمbani mtamu lakini pakaungangane laini laftamu kwa maana naafi mtumisa sallam akamwambia faqara sallam akamwambia ni sisi chakula tu kitamu na mwenye kula akamwambia umar akiluha au akilatuha an'amu منها akilatuha mwenye kuzila hizi neema walio tupepo nyekutume hizi akasema an'am minha ni walaini zaidi na ni wazuri zaidi kuliko zozo za kulazenyenye allah akbar eh wewe washangaa na uzuri wa zile neema za peponi wenye kuishi ile pepo eh kuliko zile hii ni ni kutia watu hamu kutia waumini hamu kutaka neema kama hizi wa ghayr waadhi ambao hazishi tayeb yataosha aidha kuhusu mas'ala haya kwae atushekhula sana alkausar ni khairi nyingi zinotoka kwa allah aliumpa mtume wake neema na khairi nyingi ni katika katika khairi hizo au ni katika kausar ni yule mtu ni katika kausar mtu aliopewa mtume salla allah alaihi يعني بعد الله شكر نعمه اشكُر نعمه نخيري nyingi لبكيا لتردش شكرانك الله سبحانه وتعالى هي نلبكيا هي دو ايناوتafkana كل نعمه تستوجب الشكر كل نعمه ان تجيني ليكون لازمك ان نعمه كل نعمه يا الله ونويتميا يستحق أن تشكر الله بها لا بد الله نعمه ذاتها لك واضح ndo mubashara baada ya kumwambia nimekupa kauthara fasalli akamfundisha mtume ali salatu wasalam namna ya kumshukuru allah allah amemwambia utanishukuru vipi nishukuru hivi fasalli lirabbika wanhar. tena ngalia ameanza na fa alfa eh fa maana yake hapa ndini ni ataaqib mubashara yani انذا شكرا عنك. مباشره بعد اكتشاف نعمه شكراني قبيس دو قال فا قال اسما فا يعني مباشره بعد ما حصلت نعمه تو يصلي لذلك هي سنه نزوري مونا ادمو كيطا كيمشوكيه يصلي ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى فصلي لو من الشكر ne ukipata neema yote ni neema mtoto neema takao kuipata alikoiisubiri kwa hamu mimi na shukrani ansalli rak'atain lillah subhanallah hada minashukr li hadhihi an'ama wala hakuna aina ya shukrani yoyote mwanadamu ataifanya zaidi ya sala hakuna shukrani ambayo hilo kamilika utamshukuru mwala wako hakuna zaidi ya kusala wa ba'd ghayru uki okay, swali mwili wote ama utumi kuna kioko kitabakia ina maana mzima kutoka moyo wako ndani ile yako ndani ya swali umeutumia moyo viungo vimelala chini kusujudu hii ina maana hakuna basi zaidi ya hii maana ndani yako yani moyo na nje yako viungo wamsujudia allah na kumshukuru. bila Dome, allah akamlekeza mtume aina ya shukrani ipi kwa sababu ukiswali utatumia zingo zako zote chini umwekie na allah na wake wote si kwa neema za allah mzima pia upomoke chini umsujudie allah subhanahu wa ta'ala lahu kwa hakuna utaleta allah ni سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر هي ند شكران حق مكلم بيها فاشكر الحمد لله فصلي ما قال فاشكرتم باشا يعني شكر حقيقي نويتكم مني شكري هي من شكري لذلك وانحر يعني نعوجيننا نحر ني خاص كو صلي alafu na utinjengamiaa unataka kunishukuru ni wala wa bir waa kwa maana huyu yake ni kubwa kwa Allah kuliko aliotinjangombe na ngombe shukrani yake ni kubwa kuliko wa aya utakuta Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masala ya shukrani khasa ibadatan amehusua ibada mbili tu atakakushukuriwa nazo na simu mbili kizengere katika hakika kila moja imebeba wenzake karaha kwa sababu hili ni asl kwenye masala na nahar ni asl kwenye masala mengine na nikiwaelezea akiwasomea mtaelewa siri ya kuwekwa ibada mbili hizi siri ya ndokumshukuru kwa ukamilifu ukitaka kumshukuru kwa ukamilifu yani ukisema alhamdulillah ukashukuru ukaitari hatusemi kama hujashukuru umeshukuru lakini shukrani yako haidhi kama yule alioswali baada ya kusema hivi akaswali yule yake ni kamilifu maana hakuna ya nje ya kuonekana hivi kwa macho ambao yathibitisha unyongi na udhalifu kwa Allah zaidikuswani kuna ibada gani nyingine itashinda kwa inaonyesha unyonge zaidikuswani iko unaposujudu ukaeka uso chini kuna udhalifu zaidi huo idhalika sala ikawa ndo mbele kwenye shukrani kuliko ibada nyingine ibada nyingine zote utafanya lakini huinami uzifanye ukiomesimama lakini swala eh tazili utaanguka chini ويو هي مبالغه في الشكر ني في الشكر كل كو عبده كيوم يسمع وذر الواله لذلك دليل هي مثلا فقد كان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم متى صلى ميكوجا كما كان يقوم الليل اليقوا كيسمعوا السيك حتى تتفطر قدماه نيو بقى ميكوي كمفره وكسؤال na Aisha radiyallahu anha al-mu'miniza mbona tena yote haya wa ما lakama taqaddama min dhanbi wa mata'a ya rasula yanini mateso yote haya na leo kuisha safi safi safi to na allah mbona wasalimpaka wafura miguu si kujipumzisha je aba leo mjivune haii ma'rufi sio afala akunu abdan shakura na Aisha basi sawa allah amenisafisha basi sifai niatani bwana nimshukuru mola wangu kwa hivyo nae mtu ni salama hakuona shukrani ya kurudisha kwa allah zaidi ya kusali ndo akasimama mpaka magu ya kamfura waberwa kwa hivyo hii ni ishara kuonesha hakuna shukrani utamfanyia allah kama kumsalia waberwa na illan ni afala shakura ndoto yake hii sala kwa maiwashukuru kwa hivyo kushukuru ni kitendo cha kupomoka na kuanguka hadha akmalu shukru ndo maana allah fa ukitaka kunishukuru vizuri hiyo ndo kutumie sal kwa hivyo nawe mwana adam ukipata neema yoyote allah amekutunuku tunu ulikwaoifuatilia umepata ni zawja saleha ni mtoto ni sakad eh allah ني سفر يكون حج وكذا القونجو جاكوا حم يعني يشكروا يش يش نعمه كما هي لن تجد شكرا لله أفضل من أن تصلي ركعتين حكون اسلوبك تشكر الله وككمل فائض زائده كمساليه ركابلي شكرا له سبحانه وتعالى تمام يا لعنا وهي الرسول صلى الله عليه وسلم ناي مونيي اكايطبقيشا سيو اكايواصلي امبكا mke wake kimhurumia akamambia mimi nashukuru ni acha nishukuru eh ifadhila sala ndio shukrani kwa shukrani Haitoshaki tu kwenye mdomo yataka ihakikishe pia kwenye twende kwenye kutegua ibada ya ya kuliko ibada zingine nayo Allah na mashaallah watu wengi pia wamezoea na si vibaya اكيتاك فني صدقه ليش ليجمع بين المصلحتين ليجمع بين المصلحتين لان الصلاه وسبب صلاه صله بين العبد وربه صلاه دو مافهمانو yako wewe na mola wako mkusali مافهمانو yako wewe na ولن تجد عطيه افضل من اراقه الدم لله هذا paleo na umwagadamu lillah ukagawanya nyama hapa unafanya sasa sila baina yena khaliqu wale unaishi nao na mwanadamu mkalifu تالف بين قلوب الفقراء المساسه وهم غنيشا نياو زاو وفاني احسان فاييني عباده ambayo kama maslaha yake ni mutaaddi ya ene ya كما هيني افضل لله تومeleana hindo sir ya kufungamanisha ibada mbili pamoja lidhalik utakuta hata Allah alposimunia neno la Ibrahim alayhisalam qul inna salati mubashara badaka sema ni qul nuskii wa nusuki utakuta sala na nusuk zaenda sambamba wewe hivi aina za الله allah hizi ibada mbili مهم aina muhimu shukuru kwa dhabhi shukuru na kafara hadha akmalul abd atakayekufanya mambo haya mawili ndio mkamilifu zaidi katika nini ibada ya shukrani kwa allah subhanahu wa ta'ala umeelewa sirre masala hiyo ndio siri ili wewe na uhusiano mzuri na علاه هو كان سما فصلي حكسمه فصلي لي لي لربك شو يعني هذا ايش يعني هذا إشارة إلى الاخلاص جزاك الله خير ها اشاره الى الاخلاص تمام يا مولانا اكسمه فصلي لربك صلي كاجلي يا مولا وك شكران نفاني مصلي لله كما انا اسجد له من نشكره ها رياء الناس ولا لا لا لا. كيف هي النقطه الثانيه yako si masala ria an-nas wala la lakifanya hivi mtapoishi shukran fasalli li هذه اشاره إلى الاخلاص في الصلاه na kwamba sala ya وإخلاص سيوك kwa ikhlas sio الناس sala ya munafiqin yurauna an-nas yurauna قاموا الى الصلاه قاموا الناس ala yadhkuruna الله illa qalilan malika المؤمن mumin يصلي لربه اخلاصا له ورضا لوجه الله سبحانه وتعالى وانحر يعني بي لربك فصل لربك وانحر لربك تقديم معامول كل كعامله هي هي صفه انها من براعه القران وبلاغته اين جاء كرر فصل لربك وانحر لربك امتغليزه معمول خلاص واضح غير واضح نهي تعطفيهك kwa maana yake na pale unamwagadamo kuchinja wako kuchinja pia na irdha lillah nyingine kwa nahar ngamia ki nahar kwa samungombe afanyieni nahar fanywa dhabh nahar ni kudunga ngamia afanyieni dhabh fanywa nahudunga ndo kuchinja kwake kwa maana kaitwa nahar wazi wale ngombe kondoo mbuzi wale ni lakini ukitaka ukamilifu pia kwa kunyeshukuru toa kubwa yani maana kama huwezi toban utashuka chini kwenye ngombe huwezi utashuka chini kwenye mbuzi idhalika lama na mfano mtu amepata neema neema Allah amimnimesha mtoto amimnimesha nyumba amimnimesha neema yote eh la maana anyazbah shukran lillah lirbi minatin dahum yama shukran في مسألة wa vingine wazi شكر عملي أن katika الله سبحانه anawitaka Allah subhanahu wa ta'ala bora tu iwe nini lilla kama ina maslaha mingine la nayo juzu hapo itakuwa umeharibu ibada yako tumeelewana tayeb asema shekha sa'di hapa kwenye tafsiri asema rahimahullah khassahatayn alibadatayn bizikr Allah mezihus ibada mbili bizsala na kuchinja amezihus kuzitaja li'annahuma أفضل العبادات ibadat ni katika ibada bora atazifanya mtu wa ajallu al-qurbat na ni katika qurba bora eh kusali lillahi na kumwaga damu talaban limardhati lillah bas sina bali ng'o mingine walianna as-salata an akasababu salat tatadammunu al-khudu' fi al-qalb wal-jawarih salan ibada na ukisujudu mwili inamaana na moyo wako pia umesujudu umekubali kwa hivyo kwanza ile udhalilifu uliko ndani ya moyo mwili sasa faida ya sala itakufanya uwe mdhalilifu kwa Allah ndani na nje wa fi anwa'i al fi anwa'i al-ubudiyyah watanquluhu min kwa zingine kwa baada utafanya nini mngine eh kwa sababu salat tanha anil fahsha yake اول ما يحاسب عليه المرء في قبر من الصلاه ايوم أي يوم القيامة الصلاة يوم القيامة حساب المرء بصالة إذا صلح صلح جميع عباداته إذا صلحت صلح جميع عباده وإذا فسدت فسد جميع عباداته كل السلام به كل كيتو هي دي معنى كايخص الصلاه كيشا كسمه وفي النحر نا كاتاجي مساله كوتينجا taqarrubun ila Allah kasababu dunia yake kuna kujarubisha kwa Allah bi afdhali ma inda alab min anha ya bora kwake meangalia zaidi yangamia na samani bila shaka ni nyama ghali nyama nzuri nyama alobeba sifa nzuri zote tukutangamia ndio tukawaambia yake ngalosa subra yake angalia karame yake angalia yake kwa akatubu Allah katagua mnyama ambao kama mnyama aliosanywa sifa bora ndio kwa sababu watu wapenda sana takuta nafsi imefungamana sana kuangamia kuliko ngombe kweli na imefungamana sana kwenye ngombe kuliko mbuzi wahakadha kwa hivyo ndio kaambia toa hicho kikubwa sasa ah masalatu maana kwa sababu gani ni mwanzo ni mali bora mtu wa ikhrājun lilmāl alladhī jubilat an-nufūṣu 'alā maḥabbatih wa ash-shuḥm. hiyo kwa sababu mara nyingi nafsi wainachoyo na Si raisi. habari wake shida ngamia anashtuka. maumbile choyo na ngamia. Hapo ndo kaambia utende hoyo. Wawe weroawe. Kusabu kile choyo utakitoa utamtinda lillāh. lakini atakakutendangombe hakatazo yani hii ni masala mbora mwasho allah kama miye mtume s.a.w inna shani aka huwa alabthar aya ina sababu aka hakika mwenye kukutusi na kukuchukia huwa alabthar yeye alokatikiwa yeye ndo alovundikiwa si wewe. kutukana wewe kwamba leo utavundikiwa baada ya kufa kwa lako ni yeye baada ya kufa si wewe. Kwa sababu baada ya kufa umeekewa kaudhab. Yeye huwa anakuambia yeye hivi umeekewa nini? Adhab. Au aya imeshuka kwa Al-As Wail Al-Sahmi, bwana. al Wail sababu ya kushuka hii aya kama Al-Murawwi Abbas. asema somoja alisema akamwambia Yazaki ana shaniun Muhammadan ana shaniun Muhammadan mimi ni mwenye kumtusi mtum Muhammad na nimchukia na nitamtusi sawa aya ndio ليس له عاقب ليس له عاقب hana mtu atakayemwata baada ya kuondoka yani baada ya kuondoka hana utajio hata utajio vizuri hana kabila au hana watu watamwata wanusuru baada baadae kufa amiatanani yani kwa ni mtu alioishi akakatikiwa baada ya kufa kila kitu chake kitakatika na kitaisha kabila itakatika hataakuwa na nasl yani hatakuwa na kizazi na hatakuwa na utajio mwema amekuja kutuvuruga dini watu watu watakuwa kimlani akimwapisa haya ndo maneno na hedai naye alhas وفي fi riwaya riwaya nyingine alafasema alisema hii riwaya nyingine alisema alipotajiwa mtumwa sallam mbele yake akasema da'uhu mwacheni wacheneni naye huyo mtumwa alisema da'uhu kisha akasema fa innahu rajulun abtar huyo ni mtu abtar yani hana mwisho yani akifa yani hataendelea abtar abtar ni mtu munkati anashai atasahulikana kamwe dini yake aitokenda mahali kizazi chake akitokenda mahali utajo wake umema hutokenda mahali mwateni huni mtu aftar alokatikia la aqiba lahu hana mwisho atakagumwa fa huyu Sasa aliposonya hivi fa anzal Allah hadhi sura ndo Allah akateremsha hii sura Kumjibu nani huyu bwana kwamba mtume wangu si abtar angalia baina na nani atakua abtar ni wewe Nii sasa mamjua al-As kumskia wa narfa' ye ndo kama abtar lila lam tusimtumil ye ye sifa yake ili katika na amali zake zikakatika na waendelea kila mtu akiingia kwenye islamu mpaka leo hii anapata kwa sababu ye unaona sasa kwa hivyo si abtar abtar ni inashani huwa kwa hivyo haya alimtukana sasa sasa naye na nini <tabla> fas, Ludiga, faludiga, Ladugni, wa al'as qabla kufa skiza kifo chake ludi akaumwa na kitumbonge akrab la doka ni mu muwa akrab amanyoka bal ghalib kwao qao hajaz alqani hizo eh wa kuingi wale akamdunga na wale wana mchezo sumu sana akadungwa mguu wake sasa allah فانتفخت رجله لكفرا ويمبا gu hatta sarat ka gu nini almakwaref sasa tafanya nini nikakatwa famata bisababi alpokato legu na zamani hakuna mambo mengi sio ya madawa dikatona mpaka kaifia na nilikuwa abdan fabutira rijluhu kikakatika kiongo chake kwa hivyo alikatika hisan akakatika maanawia nne alikatika kihisan akakosa na akakatika maanawia utaji wake baada ya kufa hakuna na kitaja tutajua kwa hivyo hii ni alimtukana mtume kisa chake niki kwa hivyo shana maana shana ni kilima tedulla ala albugh wa alshadid mtu kimchoki mtu sana tena shana na allah asema wala yajrimannakum shana'an qaw ala alla ta'dil ya chukini igaza chukia watu isiwapelekeni kwa kosa waadilif la fanyeni adila hata kama limalika a'rabil pokoja kuna ile hadithi akaamba rasulullah aatini fa inna madhi zin wadhami chen nipa usiponipa takutungia mashairi nikusifu na mimi ngikusifu basi utatangamwa mjimzimu shen. na nikikutusi utaporomoka pia ni mbaya utakatikwa wala utotajiwa tena wala tena sasa falama kacheka akamjibu akamambia nini dhakallah allah kubwa eh hiyo yako allah kunikata utanifanya nitukane yani uchoki hiyo si kazi yako kwa hivyo mwanadamu jamaa mwambie nitukana mpaka kesho atakufanya lakini allah akakuangusha sasa rafaahu mtu والذي اظله الله او خفضه اخفضه الله كيشا يكون متتمنيعوا دوك عم فنديشه على اراء كامبه ذاك الله ليس ان ينويو منتو اكسيفيك انا يمغوشه منتو الله ولا سي وويو هيو معناها ان شانك هو الابتا القدر ان شاء الله تكوني هفا هي سوره نعم تفضل